بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه على وعلى اله واصحابه اجمعين قراءتنا موصوله فضل الله حول كتاب الاصول من العلمي الأصول الشيخ العثيدي رحمه الله تعالى وقفنا نعم قال الشيخ ابن عبد الله وقوله فمن الادله على انها تقتضي التحريم وقوله تعالى وما ازلفه ورسوله وقلوب وما نهاكم عنه فانفقوا فالامر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوه الانتهاء وفي ذلك هذا في الامر هذا في الامر فقط هي وقوله فمن الادله على انها التحريم قوله تعالى وماتكم الرسول فخذوه وملاكم عنه فانتهوا في النهي قال وما صيغ النهي صيغه النهي هي بلاء النهي المضارع الذي سبق بلاء النهي نعم وما ناصر عبد الله عنه انتهوا وقد ان فعل الامر يدل على الوجوب عند الاطفال إذا هو التناول ونوب الولو لا يصح تحرير فعله. قولت هذا تناول الآية دليل على أنه إذا جاء نجد فعله يكون فيه عن حرامه. والجناح في هذا تحرير فيما تقع في ذلك. ال يعني الشيخ استدل على أن نهي التحريم بإستجلاله أن فعل الأمر الوجو. لأن الآية جمع بينه وما تقومون فخذوه. <تصفيق> وما نهاكم عنه فانتهوا فكما ان الاصل في الامر الوجوب فكذلك الاصل في النهي التحريم فعليكم يرى بعض العلماء ان النهي لا يقتضي التحريم وانما يقتضي القراءه وحدثكم في ذلك ان النهي عن الشرك يقتضي اجتنابه وان الاصل قراءه الزله وعدم الاثمه وإذا قلت أنه يقصد التحريم لازم للصور لكأن المنفع يفعل منك عليه فهو آثم ومعاقب والأصم القراءة وعدم العقاب ولكن نقول هنا كما قلنا في ذا للأمر أن القدم هو حتى يقوم الدليل على الشناس نعم وقوله ومن الأدلة على انه يقول الفسادة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عسلا ليس عليه امرنا هو رزق اي مرفوض وما تهنى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوضا وقول رسول الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر اي بعد صلاه العصر حتى تغور الشمس فلو ان رجلا قلنا نقول الصلاه حريه لياخذت لانه حيزي عنها فلو عمي السفر لعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله إسم الله الرحمن الرحيم ورسولا فيقول ساسلا ومرسولا عملا طبعا هذا إذا صلى صلاة بغير سافر إذا وقع الصلاة بغير سافر قام فتنكفر نفلا مطلقا واحد الآن صلى نفلا مطلقا ما حكم صلاته نقرب بقوله ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن صلاة هذا العصري حتى تغرب الشمس ونهل هذا لأن هذا ليس من عمله، هذا ليس من عمله نعم. ولو قام رجل يوم العيد، وقثت النهي عن صيام يوم العيد، وقيامه حرام وداقل، النهي لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. ولو رجل قبل رمضان يوم أو يومين الغي عاده تسي خلاف. تارين من يقول ان هو مفروض ومنهم من يقول انه الصحيحين الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم من رمضان بصوم يوم او يومين الا اذا كان له عاده اذا كانت له عادة مثلا صوم 52 فجاء يوم 30 او 29 يوم 2 اثنين فصام الاثنين على انه هذا يعتاد فهذا لا بحث فيه هذا لا بأس لكن الكلام هذا لو انه ليس لو عاد ولم يصن في لفشه او قبل ذلك فجاء عند الاسمين اللي هو يوم تسعة وعشرين مثلا فصامه او يوم ثلاثين فصامه يكونوا قد ارتكب نهية من اليه فصلت طيب هذا يقصد انه مكروه او يقصد انه حرام نعم فمن قال انه حرام فقد اثق فائمة ورسع بله فقد صار لانه مضر قادر يستمع لك ولكن عمله مردود لا يعرف صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الغراب في هذه هل النهي عن صيام يوم العيد لشهرين ثلاثه وقلنا ان بعض العلماء قال بشرح التحديث لراه لانه النص بالنهي وبعض القائلين اخذوا بدليل ان الشارع ازال قومه لمن كان له عاده إذن النبي يرتضي فزال الحديث عنه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عتب عتبا ليس عليه امرنا فهو ربك فوائد ان يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم للعتب اخ من باب النهي الجواب هذا المسرع بامر يعني اطلب هل كتابته توعض هذه الجواب ليس هناك شك في ان اثبات الصلاح لا تما نهيا لكنها تفيد معنى النهي بالاشاره يدخل فيها النهي ولكنها ليست نهيا الصلاح هذا وقع خدمتها بالتفريق عنه ان يكون باطلا او صحيحا مع التحرير بالذي هذه هل الناس يقتدي الفساد او يقتضي التحرير مع الصحة يعني ممكن نفسه ينهى عن شيء هل ممكن هذا الشيء المنهى عنه يكون التحرير والبطلاني او يكون الشيء صحيحا مع التحرير نعم اللي يسمونا <تصفيق> في الثانية قائدة المثكات الجهة يعني شيء يكون صحيحا لكن الإنسان يأثن على ارتكابه. فأنت مثلا تصح صلاتك في الثوب المغصوب لكنك لك آثن الثوب المغصوب تصح صلاتك في الأرض المغصوبة لكن تكون أكما في غصب الأرض لأن الجام فكه نعم يكون النهي عائدا إلى ذات الحديث عنه أو بشرطه في نعم إذا عاد النهي إلى شرط الشيء أو ذاته فإنه يقتضي البطلات وإذا عاد إلى خارج عنه أو متعلق به فإنه يختضي التحريم مع الصحي ولهذا لم يجي الفقهاء في باب البيوع يدرسون الشروط يقولون هناك شروط فصحيحه وهناك شروط فاسده الشروط الفاسده يقسمونها قسمين شروط فاسده يفسد معها العقد ويقول لسانه اسما وشروط تكون في نفسها فاسده لكن يصح العقد يبقى الشرط واللي فاسد يفسد الشرط مع صحه العقد وهناك شروط لا تبص العقد ايه الضابط قالوا عاد النهي الى شرط العقد او ذات العقد فانه يقتضي البطلان واذا عاد ما شيء خارجي متعلق بالعقد فانه يبطل الشرط ويحتشه العقد كما جاء في الصحيح في حديث بريرة لما قال لها قومها يعني نعطيكك على ان بثثة الأواقل على أن يكون ولاؤك لنا على أن يكون ولاؤك لنا فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أطر الشرط وقال ما بالأطر من يشترطون فكتاب الله ما ليس فيه كل الشرط ليس بباطل فأطر النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقدة ولهذا دفعت عائشة الأواقل وكان ولاؤها لمن؟ لحائشه لأن الولاء لمن احق ما انت ان انتم سبتوها خط زمن هات طب اللي دافع اللي دافع هو اللي ينتقي الولاء له الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق فاكثر ما بيو هذا الشرط وصحح الايه العقل نعم هذا الذي برمجناه نحتاجه علمات هذه إلى تطبيقها واعاده البدء به من الناحيه العامه وأن يكون غاطلاً مع التحديد كما ياريك قوله هذا وطاعيض المدهدي في المدهي عدو يكون غاطلاً مع التحديد كما ياريك طاعيض المدهدي إذا كان يؤلف من في الحنابلة فيحدث بزمد الحنابلة الشيخ طبعا مش عارف وبيشرح كتابه أشهر. الشيخ يشرح كتابه هو مع لكن هو فالسائر جار طالب العلم لو جاء للثالث فيها في كتاب العاشر واذا كان الشافعيه يعني الشافعيه واذا كان المالكيه فمن المالكيه وإذا كان الاحناف فمن الاحناف وإذا كان من اهل الظاهر فمن اهل الظاهر وتذكر إذا قال المؤلف اصحابنا أو قال الاصحاب فيعني في الساعه هذا الاسهل الذي يكتفي بذلك هذا وقوله في فيقول في الرفع ذات الحق فيقول وقوله اذا عاد النبي الى ذات النبي في عهد عجل سواء عباده او غير عباده فانه يكون باطل هو اجره لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المغواصه لذات عبد وجلس اذ كيف تصحح شيئا ونهى عنها نعم. فاذا نهى الله عنه فانه يريد سبحانه وتعالى ان لا يكون وان ليولد في المسلمين فاذا صححناه كان ذلك مقتضيا بوجوده وشهوده ولك مخالف لمراه سازعا ومثل للبني عنه فمثلا يقول الله لا تفعل ثم تفعل نفسك ثم نقول هذا صحيح فهذه مضاده لله فالله لم يقل لا تفعلوا الا لانه يريد منا ان نجتذبه وأن نبتعد عنه وان لا نعتبره شيئا فإذا عاد النبي الى ذات النيه عنه فهو ولا يقبل وكذلك النكاح بلا ولي لا يحس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي فلو هذا الركاح بنا وليه ولا فيه شيء من مضاطق الله نهى الله عن شيء ودنها رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا يقصد أن لا نفعله والا يكون وأن يوجد هذا الأصل طبعا لكن وردت قليلة مثلا بها وقارنها بالمثال الآن وطاله ثانيا أن يكون تهي عائلة إلى أمل ذكارك لا يتعلق بذات الحديث عنه ولا شخص فلا يكون قاصلاً في الثورة الثولة إلى ذات الحديث عنه أو إلى شخص. فإذا كان عائلة إلى شخصه فإنه يكون قاصلاً وبعين ذلك قالوا لأن الشرفة يتوقف عليه الصحة المشروع. فإذا عدم الشرط عدم المشروط إذا بطر الشرط بطر المشروط نعم وإذا صححنا مخلصا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صوت أحدكم إذا حدث حتى يتوضا فدل هذا على ان مطلوب شرط إيه صحة الصلاة فلو قلنا لا يصلي الانسان بغير طهارة لأن نحن الآن صححنا مع فقد الشرط فمن يقدر على ذلك لا احد وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرطي الذي عنه مع بقاء الشرطي النذي عنه معناه أننا اثبتنا هذه العباده مع الشيء شيء ثدي عنه وهذا فيه مضاده وهذه النطق الثانيه فيها خلاف بين بعض العلماء يقول العباده ليس لها دخل في الشرط كما سياتي شاء الله معكم فما ذات إن شاء الله هذا تهدى بالإبتالة المهم أنه إذا عاد إلى شخصه فليس محيد وزرق بل فيه خلاف يقولون لان هذا رجل هذا الشخص المذيج عنه لكن العبادة غير رسيئة عنها فالنسيج عنه هو الشخص والشخص عقل مقصود فتكون العبادة صحيحة وإذن إذا إذا عادت إلى ذات العبادة اذا عاد الى ذات العباده هذا محل اتفاق ان العباده الشرط او الى العقد اذا كان باطل واما اذا عاد الى شرط العبادة أو شرط العقد فهذا حصل فيه خلاف هل حصل فيه خلاف لكن اذا عاد منه الى الذات فهذا يبطل العباده نعم والنبي يرجح انه اذا عاد الى ذات العباده او الى شرطها فانها تنفر العباده او يفسد العقد لان المشروط لا يقع لنا بالشرط معي. مثال عائلي إلى ذات الذي عنه النهي عن يوم إلى ذلك الذي عنه في المعاملة النهي عن خييع بعد يوم الثاني لمن مثال الذي النهي عن يوم عن الله عليه وسلم النهي عن يوم العيدين فلو أن رجلا قال عيد الاصحاب هذه السنة يوم الخميس ويوم الخميس صيامه سنة وقال الآخر عيد الفطر هذه السنه يوم الاثنين ويوم الاثنين صيامه سنة وقال هل يصح صومهما الجواب أنه لا يصح يا النبي صلى الله عليه وسلّم، نهى عن الصوم إلى ذي الحيض، عائد إلى ذات العباد وفي صومك ما نهى عنه صيامه من الأيام ما وفي صومك ما نهى عنه صيامه إلى أو ما نهى ما نهى, ما نهي عن صيامه إلى في الأيام أو ذات الشافع فتكون <تصفيق> العباده لا تعود إلى ذات العبادة. نعم فما صلى عن صيام يوم العيدين فمن صام اذا يوم العيد فان صيامه يكون باطلا نعم ولو ان غوره مرت بها العشر الفوائد من شهر السجن وقالت احب وتصوم وعليها الحي فتصرف من الله بذلك فقومها لا يصح لانها نهيه عن الصوم في الحي قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس اذا حاضرت لم تصل ولا تصوم وإذن أعلمه على أن طلب حائم حراما خاطر وأنه لا يقبل. نعم وقاله ومثال معايحي بلا ذات الذي عمله في المعاملات على عن الفائع تحت بدال الزمعة الثاني ممن تبتمه الزمعة تعالى لا لا أشوى لا إذا الصلاة إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا من من تلزمه الجمعه يخرج من لا تلزمه الجمعة كالمراه في البيت اذا باعت في امراه تبيع ملابس على الباب واشترط منها اثناء خطبه الجمعه هل هذا البيع يكون صحيحا او غير صحيح البيع يكون صحيحا لماذا المراه لا يستلزمه الجمعه وين حضره الجمعه صحت جمعتها لكن لا تلزمه رجل مريض لا يقبل الذهاب الى ف. جاء في مراحل منها هل بيعه صحيح او غير صحيح بيعه صحيح نعم يبقى البيع المنهي عنه بعد بداية الثاني هو ممن تلزمه الجمعة نعم بعد فإذ رجل, رجل دخل دورة المياه فاغتسل أو يغتسل في بركة أو حاض وقضى ضع أسيان رسل فجاء الرجل وصرق ليس فالرجل طلع لبس الفانيلا ولبس شرطا قصيرا ثرويان قصيرا ويبدأ يبحث عن التسوي من فمر الرجل يبيع أتوان هذا هو الخطيب يخصر فاشترى هذا لا يفسد لما يفسد هذا لا يفسد لانه اشترى محتاجا وحفاض ذلك حيث ان الجمعه من شرط ادائها هو سفر العوره فيكون سطر عورته بذلك البائع البائع اذا كان ممن تلزمهم الجمعة فهو آثم البائع البائع اذا رجل في ذك يعني جاء يبيع في هذا الرحل لكن لو فرضنا أنه لا يبيع رجل وضع الأثوار زي ما بيحصل مثلاً واحد فارش فارشة والجمعة جت فدخل فهذا الرجل أشار إليه أن نويده هذا الثوب أو كذا فدفعه إذا ما يحتاج له نارضه اللي يكون عليه إذا دفع إذا ما يحتاج له فيكون أيضاً مرقص اللي في ذلك لكن لو يليس في طبعاً لا نعم. قال هذا الرجل ساعة بعد إجاة الجمعة الثانية نقوله بجعب أو أراض الوضوء للجمعة بقى والامام وما في ما الا بجواره مثلا دكان هذا الدكان مثلا فيه صاب صغير, صغير او فيه مرق ولاد يشتري ما مثلا فنقول هذا البيع يكون جائلا <تصفيق> <تصفيق> لان الناس لا عائد الى ذات الشارع كما يصح فلوط احلامه لاجل من ذلك افلاس امر يريد الشارع منا ان ندخله وان نبتعد عنه ولكن اذا سمع اذان سمعه في المسجد لا يريد الصلاه فيه وباع واشترى فمثلا الفازل فيها اربعه مساجد فسمع احد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد ان يخوض يديه لم يؤذن حتى الآن فلن يحق بيعه ابدا نعم القس اندرسن لانه غير مدعو بهذا الاذان اذ انه لا يسلمه أن يذهب الى اول مسجد يؤذن ولو كان يسلمه ان يذهب الى اول مسجد يؤذن لقلنا لا تدع لا تهاية السلام واللهم يقول إذا يكون في من يوم الأنوعة تسعى وإلى الآن لا نور يا رجل لأنه سيصلي في المتشف الثالث لكن لو كان من عادته أن يصلي في هذا المتشف الذي سمع آذانه الأولا ولما سمع الآذان أضار الصفر مع صاقبك وقال أصلي في المتشف الثالث بعد أن يؤذي فهذا تحايل ومجرم بأقل سيصحك لأن السحائل على رحال مِسَّانanya لا يمكن ez مثال الى شرطه في الآباد في في العبادة في العبادة في النهي عن نفسه مثال الى في الآبادة النهي عن رجلي فإذا اترى بذوب من دين عنه لم تتفق الصلاة لعوف النهي لدى شرقها وبدال العلم لدى شرقه في المعاملة النهي عن الحم فالعلم والنبيع شرق شرط صحة البيئة فإذا نعب حملة لم يصفق البيئة لعوف النهي لدى شرق وهو العلم فأصر حدث إجاب قوله وبدال العلم لدى شرقه في الإعدادة أنه عن يختب رجل التوب الحرير وخطبت هذا تطلح حريري وغيرهما حتى صلى الله عليه وسلم لما عن يختب حريري إلا موضع أسفعيل أو ثلاثة أو أربعة قوله فتصل العورة شرص لصحة الصلاة فإذا اكتره بتوب الحديث عنه لم تفصل الصلاة لعورة الحديث إلى شرصنا فهذا الرجل ملث توفي حرير، ولبس حرير، ولبس الحرير ما هي معه؟ ولبس ولبس توفي الصلاة شخص. فماذا هذا الرجل توفي حريري وقام جي مع أم عنده ثياب نضاح، فلقول ثياب نضاح، ثياب مع أم عنده ثياب نضاح، فلقول أرى هذا الرجل لأن النهي عاجل إلى شخص العبادة وهذا هو المفتل <تصفيق> وطلبت بناء على هذه القاعدة كل من صلى بذوبه محرم عليه وطلاةه يباق سواء كان حريراً مقصوباً أو ثوانوم معين حراراً أو غير ثالثاً فكل من صلى بذوبه محرم وطلاةه يباق لك لكن هذا كما قلنا على الخلافي الثاغر ومسألة إذا عاد نهي إلى الشرف هل يلزم منه البطلان او لا يلزم فهذا النذر يقول اذا صلى بثوب حرير فان الصلاة باطله لان ستر العوره شرط وستر العوره لا بد ان يكون بثوب مباح فاذا سترها بثوب محرم فكأنه ما ستره وعليه فيكون تكون الصلاه باطله والقول الثاني صح الصلاه الصحه نعم من اللي كان وعد على ذات من اللي قال يعني احنا الان في من اللي قال على الشيخ يدل الان عليه ليه اي قاعده الان الان هذا مثال عليه على الصلاه ذاتها وهذا شرط ولا ذات هذا شرط ولا لا ما تكلم خلاص ذات ذات هذا كلام في الشروحين على كلام في فال والقول الثاني ان الصلاه في هذا الثوبي او الحرير صلاه صحيحه مع اسم الانسان بلسي لثوب الحرير إذا اذا عاد ما يقول الشرقي فهذا فيه فيه في خلاف المذهب يقول إذا عاد ما إلى الشرقي فان العباده ايه تصل فيها نعم نعم تكفي وذنب بعض وقت العلمي إذا وضحت فراتي على الإسلامي لإسره المحرم وقالوا إن جاءنا التحريمي وجاهد الأمن يونفقوا أن أحضروا ما عن بعض وهو محروم بالصلاة عن كل مستيجيهم عن الجنف فالآن مستطر عوراق في الصلاة المترجم المترجم في ما ننظر إلى شيء غير هذا ما المطلوب ستر العوراق وهذه العوراق قد سترت ما كان بروري شيء آخر لكن مجاهد التحرير ما ننظر إلى شيء آخر ما هو أن هذا الرجل لبس الحرير لبس الحرير مباح ولا محرم؟ لا لبس الحرير محرم للرجال يبقى إذاً هذا أتى محرم. يبقى هو من جهة آثم لكبير محرماً ومن جهة مقرأ صراطه صحيح لأنه سطر العورة وأتى بشرقي الصلاة الخلافة حتى يصال يوم الحيث في يوم مهنديو على القول فلا يرحل أن يكون بقوراً بالقول اما هذا هو محروم في الصلاة مجيزي عن سفر وعلى هذا يتوصص الصلاة مع التحكي وهذا من الولياته عن لهاب احمد ورشان الله وهو قول طويل في لهاب لهاب احمد ان الصلاة ذات الثلاغ المحرض وصصصه مع التحكي ومن ذلك ايضا الوضوء بالنسبة المخصوص الوضوء بالنسبة المخصوص كمنهم ومنهم من ومنهم لا يصح فليس لحظم هو الوروح لأمماء المحسوس بل لحظم الغصب والتعباء في أي شيء فسينه إذن ليس عائداً للوروح بل عائل لأمر طبعا طبعاً دا كله في الخلال نعم ولو بثور جديد سنة, سنة هل ففص الطريق هو الجواب على المذهب لا ففص وعلى مذهب النبي يخفصون الطرازة في دور الحديث لا ففص أيضاً لانه حامل لاداثه فليس بالعث الثوري ولهذا يجوز طرق الثوري النجس لغير غير الصلاه اما الحليل فلا يثبت ذات الصلاه ولا سيرتها لكن لا يدون الصلاة الثوري هذه لحمل النجاه التي شمر عليها هذا الثوبي فلو في في ثوب ال... النجس ويعلم النجاسه فخرص باطله دي اتفاع. قوله وارسال العائد الى شخصه في المعامله النهي عن بيع الحمل فالعلم للنبيع شخص لصحه البيع فاذا باع الحمل يتشخص البيع لعود النهي الى شخصه الحمل لا يباع لا يمنع حمق لكن لانه مغتسل غير معلوم فالنهي هنا يعود الى شخص البيع وهو العلم للنبيع فاذا باع حملا لم يصح الجنازة لم يصح الجنازة نعم ولهذا في هكذا خلق من تكسير مؤذك من تكسير لبيع الحمد وذلك لأنه قد ينازع قد ينازع ونازع فيقول إن الحمد نهي عن بيع للذاتة والحرير نهي عن نحتي لا عن به في الصلاة لو مهم مثل الحرير عن بيع للتنقر في الصلاة. فقلنا نجيب عنه لذاته لكن هنا في الحملة لا يوجد من هذا شيء لكن على تقدير طوحة تكتير مني أقول بأنه من شرط البيع من شرط الفيحي العلم والدمية فإذا يباع حمل لا يدري هذا الحملة بطراً أو غرفاً عين أو ميزاً واحدا أو متعددا فإنه مسؤول اذا ما يطفحه العمور إستقلالاً ويطفحه العمور السبعة لأن اتباعدك ان السابع أن سابع وقصف وقصنا هذا وقصنا هذا وقصنا هذا وقصنا له وقصنا قد يكون شيء في غيره تبع وان يكن لو انتقذ لأبتنع تحامل إن فيع حمدها امتنع ولو تباع حاملاً لم يغتنع فلا يتودوا فلح الحمد الا تبعاً يعني لو جاء لو جاء لو تسلط البيع على الحمل واحدة ما صح البيع للجهاد لكن لو بعنا الناقة وما في وقتها فإن هذا البيع يصح ليه؟ لأن البيع متشغلت على الناقة والحمل هنا تابع لنا فضي قد يقول قائل كين السعر سيختلف فنحن بعنا ناقة خالية حائلة ليس فيها حم فإن سعرها مثلا خمسة ألاس ولو دعنا نقطة فيها حم فإن سعرها مثلا سبعة ألاس إذا كذا أصبح الحم أثر نقول نعم الحم أثر في الثمن لكن في ثمن في ثمن الأم فهذه يكون سعرها أعلى لأنها حم فوقع الأمر نسبه الحمل تبعا وليس اصلا يجري مثل مثلا النهي عن بيع الثمره قبل بدون صلاحها نحن الان لو جينا البيع تسلط على الثمره هذه قبل بدون صلاحها نقول البيع جائز ولا النوع لكن لو بعنا الشجره كله بعنا الشجر وفيه ثمر لم يبدو صلاحه فما حكم البيع جائز لأن البيع تسلط على عليه على الشجر ولهذا الطابع يجوزوا بيعوا الثمراء القابلة بدون صراحيها بشرطين الشرط الاول ان تكون تابعا يعني بيعذى الشهدف الشرط الثاني ان نشترط الجزادة في نفس الوقت يعني بيعذى كبيرات الثمرة وجذها الان مثلا لم تأكين تطعمها وتعليفها البهائم او كاذ يبقى يجوز سبعا ما لا يجوز ما لا يجوز استقلال طيب هذه مثلا بيع الحمل مثل بيع صورة بافعالها مثلا بعض الجزارين او الذين يتعاملون مع الجزارين يروح مثلا واحد اللي هو بيبيع يسموه العفشه ده ولا يسموها يعني كرشو زي الكرش وزي كده فيروح مثلا بيخطم حريبه للجزار وبيضعه هو لوحدك فبيروح للجزار البهينة وقفة جموسة وبقرة وكذا يقول الله دعني العكش قبل ان تذبح هذا قبل ايه ذا بشهر على حسب ذا نوع البهينة بينها مثلا سنينة بينها نحيفة بينها كذا فيشتريها بالنظر الى شكل البهيمة فهل يصلح هذا البهينة او لا يصلح هذا لا يصلح هذا لا يصح ليه؟ ممكن مثلا بيشتري مثلا كرشة اوه والطحال ولوازمة تطلع من غير الطحال مثلا الله يعلم او تطلع مثلا هذه صغيرة مش بالحجم او اكبر من الحجم. اذا طلعت اكبر جيل كبير فالجفار فيمد ما الى ذا واذا طلعت اقل فالرجل يحزن لهذا نقول الطبق حتى تذبح ثم اشتري شيئا معلوما لكن لو اشتريت ديمه كلها هذه تقع تبعها فيجوز تبعا ما يجوز اقترا الآن مثلا لو انا بشتري بيت من عندك أشتري بيت من عندك هل الان حتى تبيع مثلا الطوب والاسمنت والرم والضغط والحديد كل هذا بأسعارك وانت البيت بيت انا في البيت لو لو أنا بتصارو ده لا البيع لان هذا مجهود شنتيال الحديد اللي في الصاب ده إنه مثلا ده ممكن يكون فيه خمسة طن إبرت وخمسة طن ووجه استعملنا في الاسمنت في, ال... في, ال... في, في البيت هذا مثلا عشرة طن ال... أكتب عشرة طن ال... كل هذا جزء البيع لكن اشتري البيت هذا بيت اشتري ويقع كل شيء داخل البيت ثانيا لكن لو تصلق البيع على هذا يبقى لا يجوز يبقى هاي مسائل اخوان دقيقة جدا فيقع او يصح ترى عن ما لا يصح الا استقلال طيب نكتفي الاخر